بسم الله. قوله تعالى فلما أتاه نوديا يا موسى فالضمير والكناية على أي شيء يعود فلما أتاه على النار التي تقدم ذكرها في قوله فقال لأهل كثو إني أنا السنارة نعني آتيكم منها بقبس الآية فقال فلما أتها أي آت النار أو آت النار التي أراد أن يلتمس منها قبسا أو يجد هاديا يهديه الطريق نودية من ذلك الموضع فما هو الموضع الذي نودي منه والمكان الذي سمع الصوت الشجرة كما في القصص أحسنته فلما أتاها نوديا من شاط الوادي الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة فمن الشجرة متعلقة بنوديا أني يا موسى إني أنا الله رب العالمين وهنا قال إني أنا ربك فقلعني عليك فالنداء والصوت سمع من الشجرة والمنادي هو الله سبحانه وليس الشجرة شرف موسى عليه الصلاة والسلام بكلامه وندائه الصفاء سبحانه كما سيأتي أن اختاره والصفاء بكلامه ورسالته إني أنا ربك فقل عن عليك ما هو السبب في الأمر بخلع النعال؟ نعم قالوا لأن الحفوة أبلغ في التواضع وأقرب إلى التشريف والتكريم وحسن الأدب. فأمره سبحانه أن يخنع عنه تعظيماً وتواضعاً عن لله سبحانه وتعالى فإن الحفوة كما تعلم من المشي حافي فيه شيء من التواضع وأقرب إلى التشريف والتكريم ولا سيمة في الدخول على الملوك مجرة العادة فإنه لا يدخل كثير منهم بنعانه والله ملك الملوك سبحانه وتعالى وهو أحرى بالأدب معه فهذا من باب الأدب الأمر بخلع النعال وقيل يعني مثل آبت القصدر نعم لحصول البركة قيل هذا والذي ذكرناه هو الأغرب وهذا اختيار ابن عطية رحمه الله وشغلية وجماعة أنه أمره بخلع النعال تواضعاً تعظيماً وتواضعاً، وهو أقرب إلى التشريف والتكريم وحسن الأدب، والناس لا زال عندهم هذا إذا مر الشخص من عاله عليهم وهم جالسون يقولون أنت قني الأدب تمر علينا بالنعال صل لا موجود هذا أش هذا قلة الأدب بالنعال تمر علينا. فيخلع الشخصين أمر من الناس وأمام الناس دخل عليهم ورادل يسلم عليهم يخلع عليه في موضوع ويدخل يسلم على الحاضرين فهذا من الأدب أما بنعالك فوق الناس السلام عليكم السلام عليكم وأنت بنعالك سيقول هذا ما هو أدب مطوع ما هو أدب وأما الصلافة عبادة صلوا في نعالكم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم هذه عبادة كل شيء في موضعه حسن كل شيء في موضعه أو في موضعه حسن فلا تضع هذا موضع هذا تقول كيف يصلوا في النعال هذا قد جاء فيه النص فيحصل لك الخلط والخبط ولكن كل شيء في موضعه حسن عند من ما هو الدليل على أن الله تكلم بصوت وحرف؟ آه هذه الآية. ولما تاهنود يا موسى إني أنا ربك. شجرة ما تقول إني أنا ربك. شجرة مخلوق لا يجوز لها أن تدعي الربوبية. فناداه الله بصوت إن وحرف إن سمعه موسى. سمع موسى الكلام هذا. صوت وحرف. نادى سبحانه وتعالى. ولا يكون النداء إلا كذلك والذي يريد أن يؤولها للآيات سيتعب سيتعب وسيصير ضحقة للناس عيس سيقول في هذا الشجرة تنادي شجرة معناه لو نادت هذا شرك بالله وجعلت نفسها ربا مع الله إني أنا ربك ولا يمكن موسى أن يقر كلام الشجرة وأن تدعي الربوبية المنادي الله والموضع الذي انطلق منه النداء الشجرة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين قوله إني أنا ربك فما هو الضمير هذا ولماذا كرر هذا ضمير توخيد وكرراً للتحقيق تحقيق الدلالة على المقصود والتحقيق المعرفة وإزالة الشبهة إني أنا ربك لا غير فالذي يناديك هو ربك يا موسى أحسنت فهو ضمير فصل لا محل له من الإعراب يؤتى به للتوكيد ضميران المتكلم إني أنا كلاهما استعملهما المتكلم فأكد الأول بالثاني وضمير الرفع يؤكد به المجرور والمرفوع والمنصوب إني أنا. قوله إنك بالوادي المقدس طوى ما معنى المقدس؟ المطهر المبارك فأنت يا موسى بالوادي هذا العظيم الذي يسمى بطوى. فما يعرب طوى على هذا الذي أشرت إليه؟ نعم بدل أو عطف بيان أو مفعول لفعل محدود بفعل المدحي أو التخصيص أمدح طوى أعني طوى أو بدل من الوادي فالوادي هو طوى أربعة أوجه بدل بيان مفعول أيضا كذلك خبر لمبتدا محدود هو طوى أربع أوجه فطوى هو نفس الوادي لا غير هذا هو الصحيح فهو هاد مقدس سمع فيه موسى كلام الله وهذا ابتداء الوحي وابتداء نبوة موسى من هنا وهذا النداء غير نداء الصعقة. فنداء الصعقة بعد أن خرج من تلك البلاد التي فيها فرعون وبعد أن أهلك الله فرعون ناداه الله سبحانه وتعالى من ذلك الموضع فلم يطق موسى الكلام أو التجلي لم يطق موسى التجلي والنداء والخطاب معه الصخاطب رب أنه يريد راه فلما تجله كما تعلمون انتعال الله الجبل دك هذا النداء وهذاك الخطاب غير هذا هذا خطاب ابتداء النبوة والوحي لموسى إني أنا ربه وهو ابتداء النبوة والوحي وذاك بعد بعد النبوة وبعد أن أهلك الله فرعون أراد موسى أن يرى ربه فخاطب رب سبحانه وتعالى وأخبر رب أنه لا يطيق رؤيته فلما تجل الجبل جعله دكا وخر موسى صعيقه وستطع أن يتحمل الرؤية ولا يطيق العباد ذالثة وإنما يوم القيامة سبحانه وتعالى يرى العباد ربهم أما في الدنيا فلا جبل ما طاق الرؤية جبل جعله دكا ما استطاع يعني يتحمل ذلك كيف بإنسان ويوم القيامة حوال تختلف ونؤمن إيماناً يقينياً أننا سنرى ربنا إن أكرمنا الله بذلك نصى الله أن يكرمنا بذلك بالرؤيا لأن بعضهم محروم من الرؤيا. على خلاف الكفار المتمحضين وعلى خلاف المنافقين كما هو معلوم هل يرون ربهم أم لا أما المؤمنون قطعا والمؤمنون يرون حقا ربهم قال رحمه الله قوله تعالى نودي يا موسى إني أنا ربك وتقدم معنا أن نائب الفاعل مستتر يعود على موسى، وقيل يعود على المصدر المفهوم من الفعل نوديا، نوديا نوديا النداء. يا موسى إني أنا ربك، والأظهر أنه مستتر يعود على موسى، نوديا هو موسى، فقيل له في هذا النداء الذي تقدم طيه أولاً، ثم نشره بين إن إني أنا ربك، هذا نداء الله لموسى إني أنا ربك. ومن هنا ابتدى الخطاب والمكالمة في هذه السورة مع موسى عليه الصلاة والسلام وانتهى إلى قوله أن العذاب على من كذب وتولى أعني الخطاب في هذه السورة وإن هناك مكالمات وخطابات أخرى ومنها ما أشرنا إليه آنفا لكن بالنسبة للخطاب في هذه السورة في صاد من هنا إني أنا ربك عن عليك فلما أتاه آخر نوديا ابتدى الخطاب والمكالمة من هنا وانتهى بقوله وأن العذاب على من كذب وتولى. قال رحمه الله قوله تعالى نودي يا موسى إني أنا ربك قرأ أبو جعفر بن كثير وابو عمرو بن العلاء أني بفتح الألف على معنى نودي بأني وقرأ الآخرون بخسر الألفية. أي نودي فقيل إني أنا ربك على الاستئناف والأولى على تغيير الجار قال وهب نودي من الشجرة وهذا الذي جاء النص القصص كما تقدم في الآية من شاطئ الوادي الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة نوديه هذا نص قال وهب نوديا من الشجرة فقيل يا موسى فأجاب سريعا ما يدري من دعاه فقال إني أسمع صوتك قرأن هذا لاكنفس ولا أرى مكانك فأين أنت قال أنا فوقك ومعك وأمامك وخلفك وأغرب إليك وأغرب إليك من نفسه وأغرب إليك من نفسك فعلم أن ذلك لا ينبغي إلا لله فأيقن به قوله عز وجل فخل عن عليك وكان السبب فيه ما رؤيا وقد حث النبي صلى على لبس النعال لا يزال الرجل منتع لا يزال الرجل راكبا منتعلا لبس النعال جيد كالراكب تحمي نفسك من الشوك وهكذا من الحجارة ومن الهوام ومن غير ذلك مما يضرك فلا يزال الرجل راكبا منتعلا فالانتعال جيد والاحتفاء جائز فالنساء صلى الله عليه والاحتفاء فيه ربما منافع صحية كما يذكر الأطباء كما يذكرون ذلك لكن الانتعال أفضل لا يزال الرجل راكبا منتعل فالانتعال أفضل وأحسن والاحتفال لا باس أحيانا قوله عز وجل عن عليك وكان السبب فيه ما روي عن ابن مسعود مرفوعا في قوله عن عليك أي كانتا من جلد حمار ميت الله أعلم ويروى غير مدبوغ أما إذا كان مدبوغ طهر بالدباغة سواء كان جلد ميت أو جلد حي ذبحة وذكية فإنه يطهر بالدباغ على الصحيح فطهر جلود دباغها سواء كانت لي ميتة ماتت وأخذ جلدها أو لغير ذلك فإن أيما إهاب دبقة فقد طهر وهذا اللفظ يفيد العموم أيما إهاب دبقة فقد طهر حتى إهابات ما يقال أنها نجسة الذات كالكناب وغيرها لكن ما ينبغي اتخاذها وإلا الحديث عام أيما إيهابٍ طهر فقد أيما إيهابٍ دبّغ فقل طهر عام وهكذا هل انتفعت بإيهابها وقد ماتت هل انتفعت بتلك الشاة والناشاة ميمونة هل انتفعت بإيهابها خدتم الإيهاب ودبقتموه وانتفعت به فإنه يطهر بالدباغ أما جلد الميته من غير دباغ ما يطهر ما يطهر لا يصلح استعماله قال قوله تعالى عن عليك قال كانتا من جلد حمار ميت ويروى غير مدبوغ ميت وميت لغتان وما هو الأشهر في هذا الموضع ميت أم ميت من جلد حمار ميت أو من جلد حمار ميت ميت نعم لأن الروح قد فارقت الجسد وأما إذا لم تفارق الروح الجسد فالأكثر ميت إنك ميت وإنهم ميتون فهذا هو الاستعمال الأكثر في ميت وميت فإن فارقت الروح الجسد فيقال ميت وإن لم تفارق الروح الجسد فيقال ميت إنك ميت لم يموت بعده ولكن سيموت وإنهم ميتون كذلك تحفظ البيتين للأصبعية نعم نعم يا سائلي تفسير ميت وميت فدونك قد فسرت ولو كنت تعقله، فمن كان ذا روح فذلك ميت ومن ميت إلا من إلى القبر يحمل ومن بيت إلا من إلى القبر يحمل فمن كان ذا روح فذلك ميت وما ميت إلا من إلى القبر يُحمل هذا يقال له ميت والأول يقال له ميت ولكن هذا استعمال أغلبي أو من كان ميتا فأحييناه والشاهد ميتا لازال حيا لكن مات موت معنوي فأحياه الله بالقرآن وحياه الله بالخير فهذا يدل على أن ميت قد يستعمل في من لم تفارق روحه جسد في من لم تفارق روحه جسده لكن هذا هو الاستعمال الغالب وقد وغشت أشعارهم بهذا وهذا ليس من مات فالصراحة بميت إن من ميت إن الميت ميت الأحياء شاهد إن الميت ميت الأحياء استعمل الميت في من هو حي ليس من مات فالسراح بميت إنما الميت ميت الأحياء إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل رجائي والشاهد أن ميت وضع موضع هذا موضع وضع موضع آخر وهذا جائز لكن الأكثر هو ما سمعته في المضعف والمخفف قال رحمه الله قوله عز وجل فاخلعن عليك وكان السبب فيه ما روي علي بن مسعود المرفوع في قوله فاخلعن عليك قال كانت من جلد حمار ميت ويروى غير مدبوغ وقال عكرمة ومجاهد أمر بخلع النعلين ليباشر بقدمه تراب الأرض المقدسة فيناله بركتها الله أعلم الأغرب هو الأول وهو الذي اختاره شنقيطي قال رحمه الله الشنقيطي حكمة, حكمة أخرى فقال وأظهر الأقوال والله تعالى أعلم أن الله أمره بخلع عليه من قدميه ليعلمه التواضع لربه حين ناداه فإن نداء الله لعبده أمر عظيم يستوجب من العبد كمال التواضع والخشوع فقال له خلع من عليه هذا ترجيح شنقيطي رحمه الله تعالى وأنه أمره بخلع النعيمين لأجل التواضع وتحصيل التواضع للرب جل وعلا. وهكذا ابن عطية رحمه الله تعالى في تفسيره يختار هذا القول وأنه أحسن الأقوال عنده رحمه الله تعالى. قال وتحتمل الآية معنى آخر وهو الأليق بها عندي وذكره. تحتمل الآية معنى آخر. وهنا ليشرنا إليه عن شيقيقي وهو الأليق بها عندي وذكره أن المقصود بها التواضع الأمر لأجل التواضع نظر لنا لشخ تار السعدي رحمه الله قال رحمه الله قال اكرمته مشاهد امر بخلع النعلين ليباشر بقدمه تراب الارض المقدسه فيناله بركتها لانها قدست مرتين فخلعهما موسى وانقاها من وراء الوادي الله أعلم الله أعلم وليس معنى طوى أنها قدست مرتين بل طوى الوادي تغسيسها مرتين الله أعلم إن بعضهم يفسر طوى بهذا المعنى من الثاني فهي مرتين قدست قال قوله تعالى إنك بالوادي المقدس أي المطهر طوى ون عندنا شددها أقصي نصبها ونونها نونها طون وسيئة الكلام عليه هل هو منون وغير منون قراءتان سبعيتان كأنه يشرح رحمه الله على القراءة الأخرى أما نحن غير منون عندنا الوادي إنك من الوادي لا منون عندنا طون منون عندنا فهو يشرع على هذه القراءة وهناك قراءة سبعية أخرى طواء من غير تنوين سيئةه قال أي المطهر طوى وطوى اسم الوادي طوى اسم الوادي وهو الصحيح وقيل عبارة عن الأمر بالوطئ بقدميه طوى أي طأ قدميك هذا الوادي فهو قال عبارة عن الأمر بوطئ القدمين طوى والأول هو الصواب وقيل لأنها قدست مرتين فقيل طوى أي طوى لها البركة وكررت لها طوى لها البركة وكررت لها لأنها قدست مرتين فطوى لها البركة وكررت البركة فيها والأول هو الصواب اختاره ابن كثير أن طوى اسم وادي وهنا الإمام أيضا كذلك قال وطوى اسم الوادي وقرأ أهل الكوفة والشام وهي قرأة عاصم وابن عامر وحمزة وركسائي على أنه اسم مكان وقرأ أهل القوفة والشام طواً بالتنوين ها هنا وفي سورة النازعات فهو ما يعني يكون مصروفا على هذه القراءة فقرأوا بالتنوين طواً إنك بالوادي المقدس طوان والمقصود به اسم الوادي لا اسم البقعة فإنه لو قسد به اسم البقعة لمنع من الصرف لكن صرفوه باعتبار أن المقصود به اسم الوادي فهو فيه علمية فقط وليس فيه علّة أخرى حتى يمنع من الصرف وإنما فيه العالمية وهذا شان الأسماء أسماء البلدان وأسماء البقاع فإن ما لم يسمع فيه لا ذا ولا ذاك فيجرى فيه القاعدة فإن به اسم المكان يصرف وإن قصد به اسم البقعة منع من الصرف والأكثر في أسماء البقاع والأماكن المنع من الصرف ليس مصروفا من البقاع إلا بقاع جئنا في السماع مثل حنين ومنن وبدري أواسط وذابق وحجري هذه المسموعة وإن الأصل في أسماء البقاع والأماكن المنع من الصرف المنع من الصرف لأن فيه عالمي وتأنيث هذا هو الأصل وهناك أسماء خرجت عن هذا الأصل الأصيم ؟ وهي حنين ومينة وبدر وواسط ودابق هذه الصرفة وربما سمع فيها هذا وهذا وإن الأصل هو في اسم البلدان اسم البقاع المنع من الصرف للعالمية والتانية وصرفت بلدان وبقاع سماعا ولا يتعدى السماع فيها بقي ما لم يسمع فيه لا ذا ولا ذا عن العرب ماذا نجري فيه المنع أم الصرف نجري فيه القاعدة إن أردنا المكان صرفناه وإن أردنا البقعة والبلدة منعناهم من الصرف وطوى سمع فيه هذا وهذا طوى سمع فيه هذا وهذا باعتبارين فمن صرفه فقصد به المكان فليس فيه العالمية ومن منعه أصده به البقعة فمنعه من الصرف العلمية والتأنيث ومنهم من قال مني عم الصرف العلمية والعدل ومنهم من قال منع من الصرف العلمية والعجمة أقوال في منع صرفه قيل العلمية والعدل قومر فقيل طوأ وأصله طاون ثم عدل عن طاون إلى طوأ كما عدل عن عمر عن عامر إلى عمر كما عدل عن زفر أو عن سافر إلى زفر وهكذا فعدل طوأ عن طاون ومنع من الصرف العلمية والعدل ومنهم من قال عند منعه من الصرف العلمية والعجمة وقيل للعلمية والتأنيث وهو المقصود به اسم البقعة علمية وثانية وأما من صرفه بالعتبار المتقدم فيه علمية فقط لأن المقصود به المكان والمكان هذا مذكر ما هو أن حتى نمنعه من الصرف قال رحمه الله وقرأ أهل الكوف والشام طوى بالتنوين هنا وفي سورة النازعات وقرأ الآخرون وهي قراءة ابن كثير وأبي عمر وقرأ الآخرون بلا تنوين بلا تنوين باعتبار Sharma, ليش ما نوَّنوه؟ هل نوَّنو هوَلَّا ما نونوه؟ ممنوع من الصرف. ما نوونوه لأنه ممنوع من الصرف. ما هو المانع لهم من الصرف يا با عمد رحمن؟ قيل العالمية والعدل كما سيأتي وقيل العالمية والتأنئة لان المقصود البقعة وقيل العلمية والعجمة. أحسن قال وقرى الآخرون بلا تنوين لأنه معدول عن طاون فيكون كعمر كما سيأتي وزفر وزحل وهبل إلى آخر ذلك من الأسماء الأربعة عشر التي سمعت أنها معدولة تعديلاً أو عدلا تقديرية معدولة عدلا تقديرية أربعة عشر أو أربعة عشر اسماً لا غيره وأظنه زيد خامس عشر قال أظن أنه زيد خامس عشر وإلا المنصوص عليه أربعة عشر اسماً سمع فيها العدل التقديري قال رحمه الله يعني حكموا من العلة الثانية العدل أعني والعدل عدلان حقيقي وتقديري فهذه التي على فعل فيها العدل التقديري من الأعلام قال رحمه الله لأنه معدول عن طاون فلما كان معدولا عن جهة كان مصروفا عن إعرابه أي منع من الصرف فلما عدل عن جهة من فاعل إلى فعل فعدلوا أيضاً كذلك من الأصل في الأسماء وهو الصرف إلى منع الصرف فعدل بعدل عدل كان سبباً في عدل فما هو العدل الأول أنها معدولة عن إيش؟ عن جهة فأصل فاعل فعدلوا عن هذا فاعل إلى فعل فقالوا في, في طاول وفي عامر عمر وفي زفر وفي سافر زفر فلما عدنوا عن جهة عدنوا عن جهة أخرى الجهة الأخرى هي الصرف عدنوا عنها إلى غير الأصل وهو المنع من الصرف قال فلما كان معدولاً عن جهة كان مصروفاً عن عرابه مثل عمر وزفر وقال الضaghCU واد مستدير عمير مثل الطوي مثل الطوي في استدارته أي البئر مثل الطوي في استدارته والطوي هو البئر كما هو معلوم عندهم في اللغة وقال الشاعر وبئري ذو حفرت وذو طويت فهم يطونها بالحجارة فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت فيطونها بالحجارة حتى تستدير قال ضحاة طواء واد المستدير عميق مثل الطوي في استدارته إنه هنا يكفي <تصفيق> هذا الذي فرأنا سبحانه الله الحمد لله إنه نعم المستغفر